أن التقوى تكسر النفس من عرف التقوى عرف أنه مذنب فقير حقير لا يستحق فظل حاله هكذا لا يتكبر ولا يرى نفسه ولا يغتر بحاله ولا بعمله ولا يرى نفسه افضل من احد ابدا بل يرى ان كل هؤلاء المخلوقين خير منه واحب عند الله وهو وحده المذنب الخطاء جرى نفسه عطاء السلمين كان إذا غلت سعر أو اشتدت الريح يقول كل هذا بسبب يصيبكم لو مات عطاء لاتراح الناس لما تشوف ازمة في سوريا تقول انا السبب لو في خير كان ربنا نجى المسلمين هناك انا السبب فازمة المسلمين في مصر انا السبب لو انا تخي ما كانش كل ده حصل كان ربنا قادنا الى تحكيم السريعة على ما يحبه ويرضاه مش بالطريقة دي هكذا يعود التقي يعود باللائمة على نفسه التقي على طول كذا خاضع ذليل منكسر لمعجب ولا متكبر ولا مغرور ولا يرى لنفسه فضلا ولا يرى له حقا ثانيا أنها تصرف النفس عن الشهوات تقوى تقوى ما تخليش إنسان بيشتهي شيء قيل لسيدنا حزيفة بن اليمان ما تشتهي قال رحمة ربي إذا مررنا بينكم وسألناكم واحدا تلو الآخر نفتك في إيه نفتك في إيه نفتك في إيه ماذا ستقول سئل أحد السلف ماذا تشتهي قال اشتهي ليلة بعيد ما بين طرفيها احييها بالقيام لله سويل ماذا تشتهي قال اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي نفتقف لما يجيلي انتلق ضروفي نفتقف اصلي لما يجيلي دسك هل اشتهيت هذا يوما هل هذه سهوتك التقوى هكذا تضبط السهوة ما زلت ادافع شهوتي حتى صارت شهوتي المدافعة يبقى شهوته ركعتين شهوته صيام يومين شهوته دمعتين من عينيه شهوته مش نسوان مش فلوس مش عيال مش منطب مش داه مش مركز مش مش شهوته مش دنيا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة كم من والعاقبة للمتقين هم دون ثالثا وهي الأخيرة أن التكوى تخلص الدنيا من الوهم فترى الحق كثير من شبابنا عايشين وهم كبير وهم في وهم وأؤجل هذا إلى الخطة القادمة لأتحدث عن الوهم الكبير أكثر الناس عايشين وهم كبير وللأسف صدقوا هذه الكذبة الوهم والله لا يحب الكذابين التقوى تخلصك من الوهم فتعرفك طريق الحقائق اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا زنوبنا وإصرفنا في أمرنا كفر عنا سيئتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارحم ضعفنا واجهر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقية الصالحات أعمالنا اللهم تقبل توبتنا واسل حوبتنا وامح قطيئتنا وارفع درجتنا وسدد ألسنتنا واسل التخيمة صدورنا رب ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادل والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير اللهم إنا نسألك العافية والست واللطف والإكرام والعفو. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربش في كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم اللهم اقضي الدين عن كل مدين مسلم اللهم وسع ارزاق فقراء المسلمين اللهم اكشف الكربة عن المسلمين فك اسر المأسورين ازل هم المهمومين امسح غم المغمومين على عصاة المسلمين مكن للسريعة واهل الدين رد كيد المجرمين كف اللهم اذى المؤذين نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم طل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله تاي جات وزير يا الله في احمران لا تجافينا من كل صوب اتات لله تدعوننا نحنو علينا وفي تخذونا منها اناسد يا من يعلم يرجى حب اللقاء وتعالى هذه القلوب كيف تسلموا هل كريم بفضله هي كشف الكر وشرفا يدعونا الناس سجله الله رب كل فلق كل سبح